ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 118. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 119. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 124. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 125. والذين يقولون ربنا هذ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما 119. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 110. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 111. قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لذا